يومَ خَفْصِ الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ وَاسْتَمَرَ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 هل في ذلك قسم لذي حجر سورة المؤمنون أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سورة النمل. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.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 الله أكبر